وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران وهو الحكيم فلو يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان وهو العفو فعفوه وسع الوراه لولا غار الأرض بالسكان وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوا له البهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران